אבל אחרי כמושה אני הלכו יג'ילו למנהל הוא לא עוזר לו הוא רק מסמד, הוא עושה לנו חוד והמנהל הוא יודע אבל הוא רוצה להג'יל עליה שאני אתחמם سوف أركز الواقع كأنني سأكسر كأنني أحب دائم ر infections كأنني أرستم أعني شأنون أجر لمôt Ondore فلن تج pouch كان شهعة من الآية, تسعين مثلناك عندما قام على صدرين قام على صدرينه الجزء وهذه think they мест archae وooked the angels هل ه�وح يقول في chilling الأسلام وجدت فأني وجدت وع��를 هي يختصهم وأنت سأleak ح tissues ألا تعقب unlucky من القليل، بدأنا على dieses ، هذا هو العقد relief معاك أACEBウل اتج minhaup ألمر coloca bip Brunibang الحم trees فإنه يجببي على صب母 هذه لك أحتيات ، هذه لعساكولوك ، هذه لفاحل ، لا من مناهل ، لا من الشيء ، أنا أشليها لهم. فأمر لما تلافظ ، ومرتي باطا ومرت علوبة ، أمرني مناهل كم ، ومرتي كماني مناهل. إنتجل لي مناهل ، أنا جل لخني مناهل. إن تجني أن يعمل أن يجلل حتى تعبتها. تعبتها إشغال طواعية تعبتها. أني لعبتها. شهدت من أهل يشترك ترسل. شهدت من أهل هو سائق علىه. شهدت من أهل. شهدت من أهل. يشترك ترسل. أمرتي أمرتي إلى بغاكر. هل لم ترقبت! لم ذا أيضا80 الرسال كانت لا توسك فعش بنفس نفسك Fit vein أعتقد أنني ماتت حشب التعسل الإطامة أنا لم أقبل كذف، أمر بسرعة لها الأخلاق